وارا الله ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات من الله ما ومن من لا الله وحده لا شريك له محمدا رسول الله من تركوا باذ بجنات النعيم ومن عاد عنه يمين سوى صار في اللهم صلي على محمد وعلى آل وصحبه وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا ضارف على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. جيش السلام عليكم، طول الله وبركاته. وعليم. لو نيجي الشرح بلغ المرام دف دف بكي إن شاء الله تعالى نيجي باب الأنيا. باب الأنيا، يا يعني هو باب الأنيا يعني هذا باب الأنيا. يا عبد الله خبرنا بموضوع شيء محدود. نيجي دفها مبارك إليه مخزنيك لابد. غريب الأنيا أما دوزة معناه نحو جمع كثر معناه جمع إلا معناه وجمع ال وانش معناه جمع كثرية جمع إلا معناه جمع كثر معناه والنحو إن شاء الله تعالى لخيرنا الله يجزي وأوكيه ااا سودي لذين وهذا الآن جمع إنا إذا وزني أفوليا ااا مثل كيسة وأخشى أصله ثانية هو مثل دويا ولكن افضل ان يكون هناك اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه اهليه الله لا لا ما الله لا دوال ما ادري لا ايا لا دوال لا دوال لا دوال هذا آنية جميع وهي اوعي لغه الورسان لذا لم خبطت حقا كاملين ومناسبه ذكرها هنا انه لما كانت الطهاره بالماء ما دم عربون وا لا وهو السيال لابد له من يعاء هذا تبيني شيء قويه بدل الفيلان قاعد يرجع عندي بسالي اشتقت اي بعدي عبر شيء تبين تطرب تقول شيء عن شتى، شو بناوي لابد له من وعاء، لو ينرجع ييجي بوعاء ناس لما بيان الأحكام الآنية كانوا مناسبين، كان مكان يدخلين داير. إذا لو أنا والأواني، هل تدرو ذبي؟ كان لأسلا، والنحاس والصفر والخزف والخشب والجلود، لو ما دانهمي. جري اواذي جتني لجدن ومن اي شيء صلح لجعله الى انت فكن جئنا ززور ااثايا ولو كان ثمينا الجواهر والزمرد فهذا بنرخس بي بنرخس بي وكنر الله بالجمرات او كما تعالى كلي رزقك والاصل بالاواني الاباحه يؤدي والاصل بالاواني الاباحه لازم نلاقي في الاشياء الالهه في الدنيا هي لا ما بقول ما في يوم غيره بالبب الاعلانات الاصل بالعبادات التحليل حتى يعني دليل ان من الدنيا الاصل في الاشياء المباحه ما هو لا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا اصل كبير ان ما في هذه الحياه لقد تجدت ان تكون هو عدد من المعاملات التي تكون هناك عدد من المعاملات من العادات والمعاملات تكون هناك عدد من المعاملات التي تكون هناك عدد من المعاملات التي من المعاملات التي تكون هناك عدد من المعاملات التي تكون هناك عدد من المعاملات التي تكون هناك عدد شرعيه هذا شيء مثلا زائد أي شيء والمعاملات معاملات جلستش في على قيد فعلهم كم وين يبغون يوصلون معاملات والصنايع صناعيش هشتك على قيد صناعات هذين في شبابي والمخترعات اختراعات هشتك على قيد اختراعات هذين وما يجلي استعماله مزارع هشتش بكالني تدي من الملابس للشمك والفرش والأواني وشاء بردخ قاب وقاتر وغير ذلك الأصل فيها الإلحة المتحدة بعد الشمك نفسه يقولون لي أن قالوا ها كان كان أو أواني أو قاب وقاتر أو بردخ ورواني شواب قابوا يدرسنا إلا وأنا لأوكل الدليل لا من حيوانك ولا حيوان؟ على كيديك ما بيك ودوشك. دليل على سرقاوي ودوشك دليلك باية أسلوه حرامية جنة والأصل هو أصل إباحة الأصل فيها الإباحة المطلقة هو من حرم شيئا هذه منها لم يحرمه الله فهو مبتدع لو تفهمت صلان أما يشتك أجمع لا في عجاء كلا ربي عنا نبي دارك شديد طالما نستطيع نسميها وجدعة طالما المسائل الدنيا ويه أنتم معلم من مولدياكم كا تعذيبنا للنصين حسنا فهنا الأواني لا يحرمونا إلا ما حرم الله ورسوله أبقى زهيشك حرامناك إلا ويخاف يخمر يخاف حرام يا أخي وهي أواني الذهب والفضة <تكلم> كما في ان إن شاء الله تعالى عن حبيب قليمان وذا يفايق قليمان وذا يفايق قليمان قال, قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافه فإنها لون في الدنيا ولكم في الآخرة قبل أن تفر من أحد قريب من اليمن جاء أحد قريب كوري من وقوي غربي فيكم مسلمون هنا كلب شيء ما كلب جاء أنا أبو كلب جاء أوه نشارة جيماش داري كده أبوه بغلط كوشيان بعد شيء أول اللي قبلنا نشارة عندك حتى بيراعي يقولي أنا هو بعد ما ما رأسي يعني لو كسر يعني أوك جندي وأنا ب ب أوك خطأ كذا نقل هذي طبعا لشريو سركان جندي لا لشر رشي هذا بدربي أنا منك قبل بس داري صار كتير عكر، واحد يعني. قولي تبغى، قولي من زود لك هاتي، أمي عنك، بيشاب معك وشان، قوليان، ما ليك وش داري صار سبحان الله، رفا بيخم خرم، أنا بدي هاي لا فيش ما وحتى بنا مثلاً ما أدري هو أنا، لا تبصه، بقول لك غبر كده أول <سؤال> نجوفة عش ع ع دي خوانيش كان كان البرلمان مسلمان هو نعم مسلمان توشى أزيد عنهم في بخمسة الله في وسلم هذا لا تشربوا في آنية الزاد لا تشربوا ما أمر ما هي معناه؟ يكسي شجرة يكسر فيها هي جازمة زائد فق المضارع المجزوم شجرة لاكل آنية جازمة تشربوا المضارع المجذوم على ما جزم يحط منه ينومين لف على الخمسة هو ولا شيء في آنية الزاني والظلمة أرتينا أرتي مزاعم أرتي خابق ماذا الزيره كان زيب زيب يجدون بعدها ورق ما ورق فإن كان لابد ورق ورق يعني زيب قلت في الظو ورق خليك يعني ورق ولا تأكل في صحافينا اذا ولا تأكل ما هي جازية تأكلش في صيحة بي هنا صيحة ليرجعها ألقاك وشي فين كسيكا نزل على في الوتر مخالفه فين كسيكا هو دليل لي لس أوعي لقي لما هو يكتب يجيب قاينة زائدة ما في مخالفين شيء ما نهله ما في مخالفة حالتي حالة دي ما في مخالفة إذا خرج مخرج الغالب إيش أتكلم غالبا على مشاكل وعادي كنت وقت نادي ما ما في مخالفين وقت شمس يزول لا في الدنيا أو اللي للكافرين للكفار لو في الدنيا ولكم في الآخرة وراك لب قيامد لب هاشد بنقويا عندك العلماء يا كانوا يا تدليل وسلمانك يعني زير دخوات يعني اوي لاو زير ده دنيا يا خواندي لب هاشد اللي قال منهم من قال هذا ومنهم من لم يقل وحاجة تلقينا مقايف يولي برحمة ومن اغلالكي الحديث لا تشربوا ولا تأكلوا انتيا لا ناية بالفعلين ما جزمتهم وانيوا عند الاصوليين قولوا ينظمنوا طلبوا الاتكاف في بصيغة مخصوصة لالخواتين طوال الكل رسولي يتضمن لقولي طلب الكف وزينان كف يعني وزينان صيغة مخصوصة شو هذا جيت عيبتي وهي المضار المقرون بلا نهايه يكسي صيغة ينعي عكس صيغة طلب يعني أمر صار صيغة هي فعل أمر او يكت ينلام الأمر لا يفعل المضار لام الأمر لا المضارع المضاره ياما اسم فعل أمر جئنا مصدر نائب عن فعل الأروش. جوته الذهب عنصر في الزين أصفر اللون. ذكرنا أروش يجلو عنصر يعني لا. والذهوب زين طبعا أقوى المكاتب يستخدم، يستخدم تداني مكاتب، أقوى دارانية، الدنيا لا زير نبشر، خايف يقول لقي ولا لا ويخوض ترك نادي فريق ولا أنا شاء الله تعالى. في عنصر أبيض قابل من أكثر المواد توصيلا للحرارة في الكهرباء. جاء الغزل نقله بعد أن لا مو بعد كهرباء, ديون هو هو ديون كهرباء من الجوار النبيسة التي استخدم الفك من نقود لو وكان كان الشيء لا رسم جسمك عارف وجم وفضح وفضح يهافونه يهافونه في جسد صادي كان أصحته ويرينه من على طعم يلقى فكانه نبش كيرس في الدنيا ليس هذا دليل وإنما لبيان الواقع منهم أوان الدنيا الكسية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 أصل لسمعة تحريمه إلا أن يأمشق يجمعناه مثلا الأمر الأمر دائما لبضعة أمر ما نهي ما نهي الأمر للوجود حتى يأتي قلينة يصفه عن الوجود والنهي لتعليم حتى يأتي دليل يصفه هذا أول أقدم دي. ذلك أرضنا يكلم تحريمه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 لكنك تتحدث عنك ولكنك تتحدث عنك وتعلمك وتعلمك وتعلمك وتعلمك وتعلمك لا أأكس و لهم المنع القادة هنا خواد حرام أو منع لا هذا حرام حرام يعني سرع الركن ممنوع لو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 إلا ما أذن فيه مما سيد يبقى إن شاء الله و تعالى أولا هي لك لابوا بكاريناني إخواتناهم إخواتنا مهمة بكارينانك لبهم لابوا هذا الشيء إلا ويكال شيء لاب أولا هي لسا إذا كان استعمالهما حراما أجل كي حرام بي وهو مظنة الحاجة والإبتداء اتخاذهما أواني الزينة وصعبا مثلهم التعليمي أو لا. أو شالكين أظيفة هذا، أكباكريناني، حرام بي، حلو أنا أجيء إيش تبي؟ مسجد إيش تبي للنبي نلاقيه هو؟ أي جريحة حرام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 وإلا فإنهم مخاطبون ومعثبون على أصول الشريعة وفروعها وعلى أوامرها ودواهية أولاً لأن هذا المعنى معناه وليه أولاً لأن هذه ما ويقولون مخاطره يواني النكر مخاطره يواني ممكن مطالبة أول اختبارها لذلكين لأنهم ورن ثاني ويبجي ثاني ويبجي أما المسلمون المتقون لله تعالى في اجتنابها فهذا المسلمان كان أولي لخواترسا لو يبكارينه فإنهم يتمتعون باستعماله ما لهم بالآخرة فقال قوانا لكياما الكاردين دائما الجزاء من جنس العمل الدنيا يا خود محروم ذاك الاشتك ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله بغير منه وهم خالي جولة. خالي جولة هو الدنيا همسجوا زيني لا في رواية يقوله ويجونا قديمتيش هو دقات السياخ حفظنا من يور التعليم عن استعمال أوان الذهب والتخان والتخان يا عام أنا قلت أون أيام تحدينا لم هو وكان لم قاب كان زيرو زيو ومكانيا للشعب مش واردش سواء كان ذهرا خالصا او ز أو زيراس زيراتي تواوبي يان تي كلبي كان زيربي يان كم زيربي يان تي كلبي لجامعة جيكل أو بضعة خالصة يان زيوشي تواوبي او موهما أو موضوع بلدينا، يعني بوست كلايبي، بوست كلايبي يعني أوزف كلاي، أو غير ذلك من أنواع التجميل والتحليات. لا أبو همود واعي تجميل يعني تحليات. أنا بقولك إنكَ. الله يزيد. النهي والتحليم أمان. ماذا ليك أنا؟ دون وعاء. تحليم أي تحليل ما, زيار دي. يبقى ما. او أود جل عام من أوانية. طبعا ليش ما سلي لبو أفسدش؟ هذا الظر لو خوي في أفسد تمام؟ تفصيل قال لي يا من هذا الشيء غادي جو هذا لا عقد الاجماع على تحريم الابي والشرب فيهنا وجميع انواع استعمال بماء الابي والشرب فيه لا ها لا اجماع هذه لا تحدد شكا اجماع القورناكي اجماع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 ومن تشبه بقوم ومنهم منهم تقول وامسويني أنا وأظن ما يكون تشبه بالاعتقاد والتعليم إنسان لحلال حرام قلوا أمسويني حلال حرام عقيدة أو سيختنا غير يوسي لا نعم هذا كم عصب النبي دانا مكاني شينا حكمي كبائلة حكمي وينيا كيف يمكنك حكمي وينزين؟ كيف يمكنك في, في الأمن لمخالفة المشركين هي أول وجود في الأمر بمخالفة المشكلة أمر ما تبقى يبقى في المخالفة كافرة أمكي هو هذا ما مما, يد... مما لم يدل على جواز صرف المخالفة إلا قبل أن يجدنا هذا كان المخالفة وكل يومنا لا ينالك المخالي ما يمكن أن يسيره يعني خالفوا المشكلين وهو كلهم نحا كذلك المخالفة لا نعلم وجود صارف عن وجود أعداء نحياء، فيقبل الأعداء واجباً، وحلقهما محرم لأن فيه شقان المشتكي. هو جزء لجميئه ساوي كواكزه هو ريش تعشي، الريش يسناو واجمياً. لما لو يسناو الواجبة وتعشي مش حرارة، لما رؤيتك سو كافنا كان شبه. اوليدي زلي ابن عمر ضايق ما كان له حظه ومضوه مش حظه ومرش ابن عمر ضايق علي لي وابو جوابه لو ايش قال اول حلقه في على وجهه دليل انه بريء اول دليل بريء يعني, بري. يعني من الشعري. ماشي يعني, يعني انه عليه على هو هو وقف جاك لويس. أقعد سعيه يبي أو بعض طيب. هو حديثي دارمانيا. كذنف النزل. خالف اليهود. مخالفين إنهم لا يصلون في عالم ولا ولا أخي هذا. على يعني لكن لدينا يعني اشياء يعني جدا لاننا نتحدث الله ونحن نتحدث عنها ونحن نتحدث أنا ونجمي السنة الماضية، أنا مش عارف شو بيلاه ولا صوينه كدهش، نافوري، أنا شو إنيا، أنا بدو لا أترك قبلاني، لا أعرف، لا أنا بترك قبلاني، شيء على من, من يصلي فيني علي فليصلي، فإنه اوه ما لا لا اكو ال معين عم يسمياماتين بس الخملاه يقولوا او شيء لا كيف خد او نكست او كثر